والله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله واشهد والله الله رحبه لا شريك له واشهد ان محمد العبد والرسول صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله مثالة حجز اللي أنا كنت تفكر أولا بالشنط من غير وجود طاحبها ولا يجود واحد يحط حاجة بتاعته وهو مش موجود ولا جالس الا ليس هذا بتف ومن حضر لاه ان يزيح هذا الشيء الموضوع اجلس مكانه اللي اللي كان صحابه موجود وجلس فيها في مقام لحادث يقضي حاجته ثم يرجع نعم هذا حق المكان قال الشيخ حافظ رحمه الله الاحد الفرد القدير الازلي الصمد البر المهيمن العلي وهو قهر وعلو الشاني جل عن الاضداد والاعوان كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه قال الاحد الفرد الذي ضد له ولا ند له ولا شريك له في الهيته وربوبيته ولا متصرف معه في ذره من ملكوته ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من اسمائه وصفاته فهو احد في الهيته لا معبود بحق سواه ولا يستحق العباده الا له قُلِ ٱللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ وَأَنَا خَٰدِمُهُ فَاعْبُدُواْهُ وَقُولُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ وَهُوَ أَحَدٌ فِي رُبُوبِيَّتِهِ فَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَلَا مُضَادَّ لَهُ وَلَا مُنَازِعَ وَلَا مُغَالِبَ أَحَدٌ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَٰتِهِ فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا مَثِيلَ لَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيط فكما انه الاحد الفرد في ذاته والالهيته وربوبيته واسماؤه وصفاته فهو المتفرد في ملكوته بانواع التصرفات من الايجاد والاعدام والاحياء والاماته والخلق والخلق والرزق والاعزاز والاذلال والهدايه والاضلال والاسعاد والاشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع إذا أراد الله أن يصل عبدا وأن يوصله إلى منازله العاليه فعل واذا أراد الله قطع عبد قطع مخلوق حتى لا يصل الى غايته ونهايته فعل عز وجل والوصل والقطع والضر والنفع بل اجتمع اهل السماوات السبع والارضين السبع ومن فيهن وما بينهما على اماتة من هو محيي أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو مشقي أو خفض من هو رافع أو وصل من هو قاطع أو إعطاء من هو مانع أو ضر من هو نافع أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم وأنا لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وتحت تصرفه وقهره ماض فيه حكمه عدل فيهم قضاء نافذه فيهم مشيئته لم تناع عليهم عما قضاه ولا خروج لهم من قبضته ولا تحرك ذره في السماوات والارض ولا تسكن الا باذنه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فتحقن يا اصحاب السعي كيف جحدوا باياته واشركوا في الهيته وربوبيته اشركوا في الهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم مثلهم لا يملك نفسه ضر ولا نفع ولا موت ولا حياه ولا نصور واتخذوهم من دونه اربابا واندادا وسووه به وعدلوهم به واعتقد انهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه اعتقد انهم متصرفون معه في ملكوته شرك في الربوبيه عبدوهم من دونه شرك في الالهيه وهم يرون ويعلمون انهم محدثون بعد ان لم يكونوا مسبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بانفسهم فقراء الى من يقوم بهم ان يقوم بشانهم ايجادا و استمراراً في الحياة فالمخلوق والمخلوقات كلها يظهر فيها الفقر التام والعجز عن ادارة نفسها أعلاها قدراً الانسان وهو يقر على نفسه أنه أوجد من غير أن يوجد نفسه ولا أوجده غيره ومن الناس وإنما وجدوه يخلق في بطون الأمهات ومن أصلاب الرجال فمن دون الانسان ممن هو افقر منه واشد حاجه اولى بوصف الفقر الى من يقوم به الى الله عز وجل القيوم فيقول وهم يرون ويعلمون انهم محدثون بعد ان لم يكونوا مسبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بانفسهم فقراؤ الى من يقوم بهم والحدوا في اسماء الله وصفاته واياته على اختلافهم في صناعه الالحاد احدثوا ماله عن ال الالحاد الميل يقول فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات اسماءه وصفاته بل هم نفات وجود ذاته الجهميه المعطله يشبهون الله بالعدم بزعمهم انهم يمتنعون من التشبيه ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون لا يوصف بانه حي ولا سميع ولا بصير وكذا المعتزله يقولون لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة وإنما يقولون حي بلا حياة سميع بلا سمع مصير بلا بصر وهذا يلزم منه ما في ولود الذات وإن لم يصريحوا بذلك ولكن يلزم من كلامهم ذلك وهذا في الحقيقة غرض الزنابقة المنافقين الذين وضعوا هذه المذاهب الإلحادية أصلا لم يكنوا منون بالله عز وجل وإن لا يريدون ان يقولوا ليس فوق العرش فوق عرش شيء يريدون ان ينفوا وجود الله ولكنهم لا يستطيعون مواجهه المسلمين بذلك فتوسلوا الى هذه الغايه الخبيثه لنفي اسماءه وصفاته وهم في العقيقه حين فروا من تشبيهه بالمحدثات الى تشبيهه بالمعد بالمعدومات فروا من الرضى الى النار ولا تشبيه في وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم ان كيفيه صفات الرب سبحانه وتعالى تختلف عن كيفيه صفات المخلوقات يقول بين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات اسمائه وصفاته بل هم نفات وجود ذاته والفلاسفه كما ذكرنا من قبل ينفون الذات اصلا ويقولون هو الوجود المطلق المجرد وهم منهم من ينتسب الى الاسلام والنوع الثاني من المشبهه والملهدين يقولوا وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل لصفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسه حين يصفون الرب عز وجل بانه يشبه خلقه كاليهود الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا والذين قالوا يدو الله مغلولة والذين قالوا تعبا فاستراحى من خلق سنة الأرض فاستراحى في اليوم السابع تعال الله عن قولهم وعن الذين يصفونه بالمرض والعجل والجهل وأن يغلب وأن يقهر وأن يقتل وأن يصلب وأن يموت وأن يبسق على وجهه تعال الله عن قلمة لهم كبيرة ما أعظم خطر التشبيه يقول وآخرون جحدوا إرادته هؤلاء المخالفون وعنوا لأهل الحق في قضيه الوحدانيه فنفات الاسماء والصفات والمشبهين مخالفون والاخرون القدريه النفاه اللي هم ياتي ذكرهم اخرون جحدوا ارادته ومشيئته النافذه وقدرته الشامله وافعاله وحكمته وحمده وجعلوا انفسهم هم الفاعلين لما شاء الخالقين لما اراد من دون مشيئة لله ولا إرادة وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون هؤلاء القدرية النفاء ينفون إرادته ومشيئته النافذة يقولون مشيئة الله وإرادته لا تتعلق بأفعال العباد إنما تتعلق بذواتهم فقط وهذا في الحقيقة إنكار لوحدنيته عز وجل لربوبيته ينكرون قدرته الشاملة يقولون قدرته مخصوصه بالذوات لا يقدر على افعال العباد الاختياريه افعال العباد الاختياريه غير مقدوره لله نفوا قدر الله عز وجل ونفوا سموله قدرته نفوا افعاله اذ قالوا لا فعل له فينا افعاله فقط في خلق ذوات البشر والمخلوقات اما انه يضل من يشاء ويهدي من يشاء يخلق الهدى في قلب بعض خلقه ويخلق الضلال في قلب البعض الاخر قالوا ليس ذلك من افعاله وانكروا حكمته حين قالوا لو قلنا بثبوت القدر لقلنا بوجود الظلم وان الله يعاقب العباد على افعاله هو تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وانما هو عز وجل وضع الاشياء في مواضعها وحين خلق في قلوب عباده وخلق افعالهم ما اراد جعلهم يفعلون افعالهم بارادتهم المخلوقه وهذه الاراده لها اثر في افعالهم وعلى ذلك يحاسبون فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فاولئك انكروا حكمته في الحقيقه وان زعموا انهم يثبتون الحكمه وان كانوا يعني ان كانوا الفريق المخالف لهم الجبريه أشد في نفي الحكمة وزعموا أن أفعال الله عز وجل لا تعلل يقولوا وأنكروا وجحدوا حمده وذلك أنهم ينكرون أن يكون خلق الشر يحمد الله عز وجل عليه فزعموا أن خلق الشر هو شر في ذاته فلا يجوز أن يوصف الرب به والحقيقة أن الله عز وجل خلق الخير والشر وله الحمد على ذلك فما قدر من مكروهات ومن مصائب وآلام ومن مخالفات للشريعه ما قدر ذلك الا بحكمه يستحق الحمد عليها فله الحمد على كل حال كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فهؤلاء في حقيقه انكرو حمده واشد انكارا لحمده عز وجل الجبريه الغلاة الذين ناتي ذكرهم جعلوا انفسهم فاعلين لما شاءوا الخالقين لما ارادوا من دون مشيئة الله يبقى الانكار عليهم في كونهم قالوا انهم يفعلون ما شاءوا دون مشيئة الله وليس في ذلك ان ينكر ان الانسان فاعل بل قال عز وجل الله خلقكم وما تعملون قال اعملوا ما شئتم ولكن هذه المشيئة وهذا العمل معلق بمشيئة الله وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهِ قَالَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهِ فأفعال العباد ومشيئتهم معلقة بمشيئة الله فالإنكار عليهم في أنهم قالوا أن العباد هم الفاعلين لما شاءوا دون مشيئة الله لو قالوا هم الفاعلون لما شاءوا بعد مشيئة الله وبمشيئة الله لصدقوا أما الخالقين لما أرادوا فهذا ينكر ابتداءا وانتهاءا فإن الله هو خالق كل شيء والعبد لا يخلق شيئا لا من ذاته ولا من فعله بل هو في نفسه العبد مخلوق وفعلُه مخلوق وإرادته مخلوقة وهذا أمر أظهر من أن تدل عليه لأن العبد بجملته كان عدما محض فلا شك في أنه مخلوق وإرادته مخلوقة إرادته تولد معه وتنمو تدريجيا وقدرته أيضا تولد معه وتنمو تدريجيا يبدا عادزا ثم يعطى القوه والقدره بذلك بالقطع واليقين على ان قوته وقدرته ومشيئته وارادته كباته مخلوقه محدثه بعد ان لم تكن يقول واخرون فريق الرابع في المخالفين المخالفه الرابعه من المخالفين لاهل الحق في الوحدانيه هم الجبريه الغلاة اخرون جعلوا قضاه وقدره حجه لهم على ترك اوامره ونواهيه وانهم لا قدرت لهم ولا اختيار انه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وليعذ بالله جعلوا القضاء والقدر حجه على ترك الاوامر والنواهي قالوا انه طالما انه قدر المقادير فلا دخل لنا هو قدر المقادير عز وجل نعم اما انه لا دخل لك لا مشيئه لك ولا قدره كذا انه قدر ان يكون لك قدره وقدر ان يكون لك اراده واختيار قال عن قوليم انه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه وجعلوا معاصيه طاعات وما اولئك الغلا منهم الذين قلبوا الامر واصل الامر عندهم انه طالما كان يرى القدر فمخالفه امره الشرعي ينظر اليها من جهه موافقه الامر القدري الكوني فيراها طاعت يقول قائلهم اصبحت منفعلا لما يختاره مني فافعالي كلها طاعت وهؤلاء يصلون الى الاباحيه والعياذ بالله وبعضهم يرى المعاصي والكفر كرامات وهذا حال غلاة الصوفيه المنحرفين في هذه القضيه الذين يرون ان من شهد القدر سقط عنه التكليف واذا فعل افحش المنكرات فهذه عندهم من الكرامات تعالى الله عن قولهم قولا كبيرا ولا شك في كفر من قال ذلك فان من استباح الزنا مثلا او سرقه كفر باجماع المسلمين فكيف بمن راى الزنا طاعه يثاب عليها او انه يعني من كراماته التي كرمه الله بها انه كفر امام الناس جميعا ولياذ والله كما يعني كما ينقل ظهر الطبقات الكبرى الشعراني عن اوليائه هو ان من كرامات الولي الفلاني انه كان ياتي البغله في الطريق ونعوذ بالله او ان كرامات الشيخ الفلاني انه كان يعني يقف عاريا امام الناس ولهاذ بالله او ان كرامات اخر عنده ولهاذ بالله انه خطب الناس يوما في يعني فقال لهم في خطبته اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم فقال الناس كفر كفر فنزل من على المنبر وسل السيف سلطا ففر الناس من المسجد وفعل ذلك هو يقول رضي الله عنه في 30 جمعه في نفس اليوم تشك في كفر من قال ذلك اما كان بقى هذا متسوس هذا ثابت انهم او نحو ذلك هذا كلامكم لا شك في ذلك ومن يعتقده كافر انه يضل والله وللاسف ان هذا موجود في طبقات من هؤلاء الغلاة الذين يرون ان المعاصي طاعت اذا وافقت اذا وافقت مشيئته مشيئته الكونيه وقدره الكوني فخصموه بمشيئته وقدره وعطلوا وعطلوا اوامره ونواهيه ونسبوه الى الظلم تعالى وان تعذيبه من لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيم الصلاه ولم يؤتى الزكاه ولم يصم ولم يحج ولا يمعر الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لما لم يصر انثى والانثى لم تصير ذكرا وان امرهم بالصلاه وغيرها كامر الاذمي بالطيران طيران غير وسيله والاعمى لنقط المصاحف اللي بيقول له صل وصوم يعني بيقول كانه قال للاعمى انقط المصحف وشكله ولا يعاذ الله وهذا في الحقيقه قول من يقول اذا قلت له اتق الله ويقول لما ربنا يهديني يهديني ربنا ما هذا ليس لس ولا يأذوا الله حقيقة الأمر أنه يقول ذلك وإن كان لا يصرح صراحة بهذا الكلام يقول عنهم أولئك هصماء الله يوم القيامة تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون ولوا كبيرا ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته ورؤيته وأسمائه وصفاته اثبتوا له ما اثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وامنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم وان ذلك وان ذلك موجب ربوبيته موجب موجب وان ذلك موجب ربوبيته يعني اوجب ذلك كونه الرب فلا بد لكونه الرب ان يكون هو الذي يقدر وانه الذي يفعل ما يشاء انه الذي يخلق ما يريد وان ذلك موجب ربوبيته ومقتضى الهيته ولاائق بحكمته وحمده سبحانه وتعالى فهو عز وجل الحكيم وضع الاشياء في مواضعها نفات ال... نفات ال... الاراده الانسانيه والذين اقروا التكليف وتكليفهم بما لا يطاق ولا يقدر عليه ينكرون حكمته عز وجل كذا يمكنون حمده سبحانه وتعالى واذا كان منهم طوائف من هؤلاء الجبريه يغاولون في نفي الحكمه ويقولون لا يمكن أن يقال لما فعل الله كذا ولا بما فعل الله كذا لا لما ولا بما لا لماذا ولا بماذا عندهم ذلك لا يلوذ ولو أنه عذب من أفن عمره في طاعته لكان ذلك حسنا ولو أنعم على ونعم ودأ أدخل الجنة من ظل عمره إلى أن مات في الكفر به والصد عن سبيله لكان ذلك حسنا لا يعرفون شيئا من الحكمه مع ان الكتاب والسنه مليان من يعني مليان بالادله المتواتره في ان الله يفعل اشياء لاشياء سبحانه وتعالى وانه عز وجل علل افعاله باللام وبكي ومن اجل وكذا في تشريعاته سبحانه وتعالى فمفاتر الحكمه والتعليل يخالفون اهل الحق يقول اهل السنه تلقوا امره بالسمع والطاع والانذال والانقياد ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها لذا تلقوا القدر بالقبول والتسليم والايمان به وتلقوا الاوامر والنواهي بالانقياد والامتثال نزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به لا يحتج به على الذنوب والمعاط التي لم يتب منها الإنسان والأمر والنهي يطاع ويمتثل إياك نعبد إيمان بالشرع وامتثال له وإياك نستعين إيمان بالقدر واستعانة بالله على طاعته أهل الباطل ردوا الشرع فلم يعبدوا الله واحتجوا بالقدر وليس هذا بإيمان بالقدر قال فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله والقيام بالامر والنهي موجب شهاده ان محمد رسول الله فمن لم يؤمن فالايمان بالقدر من كمال التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله والقيام بالامر والنهي موجب شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للامر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه وهذا البحث فياتي تفصيله عن قريب ان شاء الله في موضعه وانما ساقنا اليه هنا الكلام على كمال احديه الله عز وجل في الالهيته وربوبيته واسماؤه وصفاته وافعاله وقدره وشرعه وانه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه وان المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدره له على ما لم يقدره الله تعالى عليه فكيف يسوى به ويعدل به ويشرك به وشرك معه في الهيته او ينسب اليه التصرف في شيء من ملكوته وكم يقيم الله الحجه تبارك وتعالى على من اشرك معه الهه غيره باحديته في الربوبيه والاسماء والصفات واقرار المشرك بها يعني الحجه المستعمله اكثر استعمال بإثبات توحيد الالهيه هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات ان حدته هي توحيد الربوبيه والاسماء والصفات كم يقيم الله الحجه على من اشرك معه الهًا غير يقيم الحجه باحديته في الربوبيه والاسماء والصفات واقرار المشرك بذلك وان الهاته التي اشرك لا تتصف بشيء منها ويلزمه افراده بالالهيه المل لازمه للربوبيه كما قال تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له شبيه رب السماوات والارض وما بينهما توكيد الربوبيه يبنى على ذلك ان من الذي يعبد فاعبده هل تعلم له شبيه دليل التاكيد على انه وحده المستحق للعباده انه لا شبيه له لا مثيل له لا نظير له لا, نظير له لا ند له لا يولد من يسمى باسمه وله صفة كصفته سبحانه وتعالى وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم توحيد الربوبيه هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء دليل على بطلان الشرك في الالهيه سبحانه وتعالى عن الشرك وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانه فكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق افمن يهدي الى الحق يحق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدا اي لا يهدي نفسه اما لا يهدي لا يستطيع ان يهدي نفسه الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون الى غير ذلك من الايات ولا شك ان هناك ايضا دليل ثان استعمله القران في اثبات الوحدانيه وهو دليل الفطره الانسانيه السويه وهو ان الانسان اذا وحد الله عز وجل ربا واله وجد نفسه لا تقبل غير ذلك وجد السكون والطمانينه وجد نفسه تميل ميلا عظيما الى هذا فهذا من اعظم الادله انما يراها اهل الايمان بعد ان جربوا ووجدوا في انفسهم هذا الدليل الواضح الذي عندهم هو اوضح من شمس النهار كما قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهو الذي يدرك الفرق بين الموت والحياه والحَي لذا المؤمن هو الذي يعلم ويشعر ان الكفر موت وانه ظلمات وان الايمان حياه ونور وهو يشعر بمدى شقاء الكفرة والحر الذي هم فيه فهم فيه حرور وأشعر بمدى برد الإيمان وحلاوة ظله وسكون الإنسان إذا حصل له كما قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين وهذا دليل أدودي بمعنى إذا ودد علمه الإنسان دليلا وإنما يرشد الناس في أكثر الأدلة يبقى الدليل النظري الذي ينظرون اليه فيلزمهم الاقرار به ويصلون من خلال ذلك الى الاقرار بتوحيد الالهيه ولم يتكلم الشيخ في هذا الفصل يعني على احاديه الذات والله عذر الاحد في ذاته وهذا عند اهل العلم انه لا ينقسم ولا تباعد ولا يتجزا سبحانه وتعالى اللي هو واحد في ذاته سبحانه وتعالى وهذا من معاني الوحدانيه ولذلك اتفق السلف على ان يتم اليدان اليدين والوجه والقدم والاصابع ونحو ذلك صفات ولم يسموها ابدا اعضاء اجزاء لا يقولون هذه اجزاء الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهي في حق البشر اجزاء وابعاض اجزاء من الانسان يمكن ان تنفصل عنه وينقض ويمكن ان تزول عن الانسان ولذا كما ذكرنا هذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى الجزئيه والانكساب وانما يقولون ان هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهذا المعنى هو الذي يشير اليه المتكلمون فقط دون غيره وما اشار اليه الشيخ من الوحدانيه في الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات هو داخل ضمن معنى الوحدانيه التي يجب اثباتها لله سبحانه وتعالى والمعنى الذي ذكرناه في وحده وحدانيه الذات صحيح وما ذكرناه دليل على ذلك القدير الذي له مطلق القدره وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم الذين ما خلقوا الخلق ولا بعثوهم في كمال قدرته الا كنفس واحده كما قال عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده الذي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتها ان امسكهما من احد من بعده ويمسك السماء ان تقع الارض الا باذنه الذي وسع كرسيوه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما اي لا يكرث ولا يثقله لا يصعب عليه لا يشق عليه ليس بشاق عليه حفظ السماوات والارض ومن فيهن الفعال قال الفعال لما يشاء اذا شاء كيف شاء في اي وقت ان شاء احسن الشيخ رحمه الله في بيان مظاهر قدره الله سبحانه وتعالى يعني بذلك ما يظهر للعبد من اثار قدره الله وهذا هو الذي ينبغي التفكر فيه في صفه القدره لتعلم عظيم قدره الله عز وجل كما قال عز وجل ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قادرا كم قرأ الناس هذه الايه قبلنا و ذهب الله بهم بالفعل واسى بالاخرين الذين هم نحن ومن قبلنا كذلك ومن قبلنا بالنسبه الى من قبلهم ونحن نتلوها الان ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وعن قريب يرحل كل من يسمع هذا ويقراه ويؤتى باخرين يعمرون هذه الاماكن وغيرها فسبحان الله هو القدير عز وجل وكان الله على ذلك قادرا ياتي اخرون غيرنا يتلون هذه الايه ايضا كما تلاها من قبلنا كما كتبها شيخ مؤلف الكتاب وكما كتبها من قبله من اهل العلم وكم تلاها من مصلي وقارئ وكان يقراها الى اقراؤه وهو الحي وبعد ذلك يموت وياتي الله بالاخرين قال تعالى بعد الكلام على البدء والاعاده ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير احياء الارض بعد موتها من اعظم الادله على قدره الله سبحانه وتعالى تتحول في لحظات الماده الميته الى ماده حيه وبعد لحظات اخرى شهور معدوده تتحول هذه الماده الحيه الى ماده ميته مره اخرى وهكذا تراه امام عينيك مرات ومرات في حياتك وتاكل الطعام الذي انبته الله لك حيا ثم يتحول الى ماده اخرى فيك ثم يفرز بعد ذلك ماده غيرها فسبحان الله تقلب الموت والحياه ظاهر لكل عاقل يتدبر امر الله عز وجل قال تعالى الا لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعذذه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قادرا قدره الله عز وجل على اخذ البشر على اخذ الملوك والرؤساء والكبار والممكنين كانوا في ايام ملوكهم وسلطانهم يامرون وينهون ثم اخذهم الله اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم يظهر الانسان من الذين من قبلهم في لحظات يقال كان فلان هو الان من الذين من قبلنا عاش معنا مده ثم بعد ذلك كان من الذين من قبلنا لانه ما بع قبلنا والامم التي رحلت باسرها كعاد وثمود الذين كانوا يرون انفسهم اشد الناس قدره وقوه غرور القوه الذي كانوا فيه نزعه نزع الله عنهم القوه والقدره وما كان الله ليعذذه من شيء في السماء ولا في الارض انه كان عليما قدرا قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كمس واحده كما قدر على الخلق الاول اقدر على الخلق مره ثانيه على البعث يوم القيامه قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كما قال تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر مره واحده لا تحتاج الى مثنويه لا تحتاج الى تكرار اذا امر الله كان الامر في لحظه واحده كلام حيم بالبصر يريدك توكل المؤمنون على الله القدير عز وجل ويرون الامر بايديه بيده سبحانه وتعالى لا بايديهم ولا بايدي اعدائهم ولا بايدي الخلق كما قال عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر القدر قدرة الله نعم قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر ما كان عنده من وسائل النصر شيء ولا من وسائل التمكين شيء إنما هو محاصروا في بكه والمؤمنون معهم ضعافون بل اصبح الاذى ربما وصل اليه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نزل عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى قال من قال في نفسه واين الجمع الذي يهزم ليس المسلمين اصلا جيش وليس هناك يعني جنود تقاتل فاين الجمع الذي سيهزم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه يوم بدر بعد سنوات معدوده لنزولها واذا بالمسلمين قد قاتلوا الكفار كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا هذه الايه يوم بدر سيهزم الزمر ويولون الدبر فهذا ما الله عز وجل وهكذا امره دائما وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر قدرته عز وجل شامله وامر نافذ قال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن نباقر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير من كمال قدرته انه لا يصيبه التعب والالهاء وان المشقه في خلقه ما شاء عز وجل لم يعي بخلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم لم يتعب عز وجل ولم يشكو عليه خلقهم فما يصيبه الاعياء الذي هو نقص في القدره قدره المخلوقين يصيبها النقص بلا شك وهعذ عن اشياء المخلوق يعذ عن اشياء والله عز وجل لا يعذ شيئ وسبحانه وتعالى لا يلحق قدرته نقص قال تعالى اف عيينا بالخلق الاول هذا استفهام بالانكار لم يعي عز وجل بالخلق الاول امياءي بالخلق الاول لم يتعبه ولم يشق عليه ولم يثره اعياء في الخلق الاول بل هم في شك بل هم في لبس من خلق جديد هم في شك من خلق جديد يوم القيامه قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب ما مسه بتعب اللغوب التعب رد على اليهود الذين يقولون الذين يقولون خلق الله السماء الارض في استي ابن فتعب فاستراح في اليوم السابع وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما كل هذه الآيات في قدرته على الخلق والاحياء والاماده كما انه عز وجل القدير على افعال عباده سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير قال تعالى وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى فلا اقسم برب المشاق والمغارب ان لا قادرون على ان نبدل خيرا منه وما نحن مسوقين قال تعالى انزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادر قال تعالى من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت خاشعه ساكنه لا حياه فيها جرداء فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت اضرارا بالنبات وربت نمت وزادت ان الذي احياها لا موهي الموت انه على كل شيء قدير وقال تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق كيف بدا الله الخلقه فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون وما انتم بمعدزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هذه الايه من اعجاز القران فان الناس ما كانوا يصعدون في السماء وقت نزولها والله عز وجل قال وما انتم بمعدزين في الارض ولا في السماء دل ذلك على ان بعض الناس يمكن ان يكونوا في السماء بعد ذلك او في اوقات وقد كان فصار البشر يعطيه الله القدره ان يصعد الى السماء وهو عز وجل عليهم اقدر وما لا يعجزن الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الارض اقدر وجل والايات في هذا الباب كثيره يطول ذكرها فالكل ايات الله الظاهره والمعنويه وجميع المخلوقات العلوي والسفليه تدل على كمال قدرته الشامله التي لا يخرج عنها مثقال ذره كما انه لا يعزب عن, عن علمه مثقال ذره وعباره العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم وكف العبد دليلا ان ينظر في خلق نفسه كيف قدره احكم الحاكمين وخلقه في احسن تقويم وشق له السمع فسمع والبصر فابصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل الى غير ذلك فكيف اذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت مبدعات يعني ما أبدعه الله ورأى الآيات الباهرة والبراهين, والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت أولم ينظروا في ملك السماوات والأرض أي في ملك السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم في اي حديث ناداه يؤمن كان ينبغي افراد الكلام في هذه الصفه على القدره على افعال العباد كما ذكرنا لان ذلك اعظم ما يعني لو يعني ما يدل على قدرته عز وجل اذ هو الذي يخلق في عباده ما شاء وكما ذكرنا ان الايمان بالقدر ايمان بقدره الله سبحانه وتعالى هو عز جل على كل شيء قدير دخل في هذا ذوات المخلوقين احياء وبماته وبعثا ونشورا وكذلك افعالهم سبحانه وتعالى قدير عليها قالوا في حديث الاستخاره المتفق عليه اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم استقدرك اطلب منك ان تقدرني اطلب منك ان تجعل في القدره بقدرتك يتوستر الله بقدرته يطلب من الله ان يعينه بقدرته ويجعل في العبد القدره على ما فيه مصلحته وخيره واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر يعني قدره العبد بالنسبه الى قدره الله كلا قدره وقدره العبد على الفعل لا على الخلق فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة على الخلق والإيجاد وأما قدرة العبد فهو إنما يحرك في نفسه ما أعطاه الله ولذا يقع الأمر يعني المنفي المنفي من قدرة العبد غير المثبت فيما وصف الله عز وجل وقال من قوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فليس في هذا الحديث ما يدل على نفي القدره الانسانيه بالكليه ولكن هي نفي لها بالنسبه الى قدره الله ونوع القدره كذلك فقدره الله عز وجل قدره على الايجاد من العدم وقدره على ان يخلق في قلب العبد ما شاء وليس في قدره العبد ذلك لا يقدر على ان يخلق ولا أقدر على أن يبري ولا أن يوجد من عدم وإنما يتصرف فيما يصرفه الله فيه فناسب أن يقال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم كما أن ما في العلم هنا نسبي أي بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى الإنسان علمه ولا شك أن الله وصف بعد خلقه بالعلم كما قال وقال قال النبي عليه الصلاه والسلام ياتلو عليهم اياته ويبكيهم ويعلمه الكتابه والحكمه وقال اتلو عليكم اياتي ويذكيكم ويعلمكم الكتابه والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ف وقال عز وجل فبشرناه بغلام عليم لكن من ندره الى علم الله هذا لا وجه للمقارنه ولذا يقول العبد فانت تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيب وهذا هو الواجب على الانسان كما يرى عزته الى عزه الله ذل ويرى غناه الى غنى الله عز وجل فقص هذا هو الواجب على الانسان والا طغى وتكبر فالذي يرى نفسه عالما ولا يستحضر ان علمه كلا شيء كذره كقطره في بحر بالنسبه الى علم الله هو جاهل لا علم عنده اطلاقا وكذا الذي يرى نفسه غنيا وقد اغنى الله من شاء من خلقه سبحانه وتعالى وانما الغني من اغنى الله نفسه به عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الغنى اغنى النفس اذا الانسان اغنى ولكن غنى الانسان الى غنى الرب عز وجل فقر وكذا اعز الله رسوله وعباده المؤمنين واعز من شاء بما شاء ولكن عزه العبد الى عزه الله عز جل ذل وهكذا هذا معنى الحديث وهو التادب بالادب العظيم الذي يضمحل معه شهود الانسان لقدرته او علمه وحسن اختياره لا يرى ذلك ولذا كانت الاستخاره فيها اثبات الذل والانكسار لله عز وجل اقصد ان العبد ينكسر ويذل لله عز وجل فيجبره الله سبحانه وتعالى وذلك ان العبد اذا افتقر الى الله اغناه واذا ذل له اعزه واذا خضع له وتواضع له رفع قدره واعلى شانه وكبر مقامه سبحانه والعكس بالعكس من تعزز بمعصيه الله اذله الله ومن استغنى باعراض الدنيا افقره الله ومن نسب الى نفسه علم بين الله عز وجل جهله وضلاله وانظر الى خير الخلق عليه الصلاه والسلام وهو يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت عالم به مني فانظر الى اعلم الخلق بالله يقول لي خطيئتي وجهلي فكيف تنسب نفسك انت قدره او علما بالنسبه الى قدره الله ازداد هذا الحديث توسل الى الله باسماء صفاته امر الاستخاره امر عظيم الاهميه وذلك ان العبد في مواطن الاختيار لا يدري ماذا يختار ولا يدري عواقب الامور ربما اختار امرا يظنه خيرا فهو فاذا به يكون شرا فهو يتبرأ من العلم وتبرأ من القدره كذلك ويسال الله عز وجل بقدرته يقول فأنت تقدر ولا أقدر وإنت تعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم مالك لي فيه وإن كنت تعلم أن فيه شررا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فأصرف ذلك عني وطفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به فهو إيمان عظيم بالقضاء والقدر من سعادة ابن آدم اتخارة الله ومن شقاوته تركوا استخارة الله الازلي لم يرد اسم الازلي في اسماء الله وصفاته في الكتاب والسنه هذا عند الشيخ من باب الصبر والله اعلم الصحيح انه داخل في معنى الاول فلا حاجه الى تكراره بهذا الاسم الذي لم يرد وكذا اسم القديم فاسم الازلي لم يرد لم يزل سبحانه وتعالى نعم المعنى صحيح ان الله لم يزل باسماء وصفاته لكن لا يقال الازلي انما هو الاول عز وجل قال الازلي بذاته واسماؤه وصفاته الذي لا يتجاء الاوليته ولا انجاء لاخريته وليس شيء من اسماءه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك تكلمنا من قبل عن مساله افعال الرب عز وجل هل تسمى حادثه ام لا والصحيح انها يصح اطلاق ذلك لانه ورد في الكتاب والسنه كما بوب الامام البخاري باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ولا شك أن السياق واضح جدا في القرآن وهو الواضح الصحيح وقال عز وجل عن القرآن تذرني ومن يكذب بهذا الحديث وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله أحدث الكتب عهدا بالله آخر ما تكلم الله به سبحانه وتعالى وكذا أفعاله عز وجل حادثة ولكنها ليست حادثة بعد أن لم تكن ولكن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة وليس هذا بمعنى ان يعني انه يخلق انما هذا ذكره في الامر الذي هو قسيم الخلق انا له الخلق والامر فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحدث من امره اذا الاوامر يكون منها محدث ليس بمعنى مخلوق بل هو محدث غير مخلوق حدثه لا يشبه حدث المخلوقين ولا يقال حادث بعد ان لم يكن لان الرب لم يزل موصوفا بجنس هذه الافعال ولم يزل موصوفا بهذا الفعل خصوصا قبل ان يفعله عز وجل ولكن موصوف به انه يفعله في وقت معين معنى ذلك الله موصوف انه يحيي الناس يحيي الموتى يوم القيامه فهذا الان وصفه عز وجل قبل ان يقع وهو كما ذكرنا موصوف ازلا بهذا الوصف ولكن مقيد بانه يكون يوم القيامه كما انه الخالق عز وجل قبل ان يخلق المخلوقين ولكن الخالق لما اراد فهو عند ارادته الخلق يخلق عز وجل الذين يقولون افعال الرب حادثه بعد ان لم تكن او صفاته حادثه بعد ان لم تكن هذا نقص لا يجوز ان يوصف الرب عز وجل به بعد ان لم تكن كصفه الكلام مثلا في الانسان كان غير متكلم ثم صار متكلما لا الله لم يزل متكلما الى جاه وكلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك وهو عز وجل موصوف ازلا بانه كلم الله موسى تكليما ولكن متى يقع التكليم حين خلق موسى وولد عند جبل الطور وهكذا فحدث لا يشبه حدث المخلوقين ومن العلماء من يمتنع يمتنع من اطلاق لفظ الحادث على افعال الرب عز وجل ولا يسميها حادثه وذلك لنفي بدعات اهل البدع بخلق صفات الرب عز وجل كالمعتزله الذين يقولون بخلق بان الصفات مخلوقه وليست صفات ازليه ثابته لله عز وجل ولكن الصحيح في هذه المساله رغم ان الخلاف فيها يعني ينبغي ان يكون قريبا من الخلاف اللفظي لكن الصحيح صحه الاطلاق ان يطلق على افعال الرب انها حادثه ولكن لا يقال بعد ان لم تكن هي لم تزل الصفات لله عز وجل مقيده بوقت مشيئه الله لها لذا يقول اذا شاء سبحانه ودع اذا اللي هو توقيت يعني موقتا بوقت معين وليس شيء من اسماء وصفات متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك بعض الصفات يوصف الرب عز وجل بانه لم يفعلها قبل ذلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن خمسه من اربعه من الانبياء اهو انهم يقولون يوم القيامه ان ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فبين صفة الغضب على ما يليق بجلال الله عز وجل واما وقت هذا الغضب الشديد فيوم القيامه ولن يكون قبله ولن يكون بعده لم يكن لم ي... لا يكون قبله مثله ولا يكون بعده مثله ولذلك هذا الاطلاق فيه نظر والله اعلم او هو خلاف الصحيح اطلاق انه ليس شبه الاتماء او الصفات المدرجه حديثا كلمه حديثا لم يكن قبل ذلك هو مقصود شطحي الشيخ طبعا مقصوده ان صفات الرب لم يزل متصفا بها حتى قبل ان يفعلها صفات الافعال وام الصفات الذاتيه فهي لازمه لذات الرب عز وجل الحياه والقدره والاستنب يقول كذلك له كمال الربوبيه ولا مربوب واسم الخالق ولا مخلوق وهو العليم قبل ايجاد المعلومات والسميع قبل ايجاد المسموعات ولا بقصد الشيخ الكلام اللي بيتكرر ده الكلام الصحيح وهو كلام الامام الطحاوي رحمه الله في الطحاويه وهو كلام حق لا شك فيه هو هو البصير وقبل ايجاد المبشرات وكذلك سائر اسماءه وصفاته ازليه بازليه ذاته باقيه ببقاء ذاته لم يزل متصفا بها في اوليته وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته سرمدية برضو دي لم ترد لفظا انه سرمدي عز وجل احنا ما هو مقصوم به الاخر يقصدون معنى اسمه الاخر عز وجل يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم القالق ولا باحداثه البارية استفاد اسم الباري ده نصت كلام ايمان الطهول بل هو سبحانه القالق قبل خلق المخلوقين والرازق قبل ورود المرزوقين وهو المحي المميت قبل خلقه الموت والحياة نعم كذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال انه كان عليما قديرا كان اي كان ولم يزل وكان الله غفورا رحيما كان ولم يزل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيره ان الله كان لطيفا قديرا ان الله كان عليا كبيرا قال ابن عباس اي لم يزل كذلك ولا يجوز ان يعتقد ان الى تعالى وصف ان الله تعالى وصفه بصفه لم يكن متصفا بها لان صفاته سبحانه كلها صفات كمال وفقدان وفقدانها صفه نقص ان صفات الافعال معلقه على المشئه كمالها ان تتعلق على المشئه فهو يغضب اذا شاء ويرحم اذا شاء ويضحك اذا شاء ويتكلم اذا شاء بل احاد هذه الصفات اذا لم تتعلق بالمشيئه لم تكن صفات كمال فإن الضحك على الدوام بلا مشيئة ليس هذا مدحا ليست هذه صفة كمال الرحمة بلا مشيئة يعني الـ نقول الـ المثل مثلا النزول بلا مشيئة مثلا امر ايضا كذلك ليس من صفات الكمال الكلام بلا مشيئة لا قدرة له على ان يتكلم اذا شاء واسكت اذا شاء هذا ليس من صفات الكمال وانما هذه الصفات صفات الافعال معلقه بما شاء الذات يفعلها حين شاء الذات اما الرحمه التي سبق اللسان بها يعني فمن الرحمه ما هو متعلق بصفه ذات عز وجل وهي صفه الكمال بالفعل ان كل من سواه مرحوم برحمه العامه الذي لا تتوقف على يعني عمل المخلوق واشره او اساءته فالكل مرحوم برحمه الله العامه يقول صفاته سبحانه كلها صفات كمال بس بنقول ان صفات الافعال مقيده بالمشيئه لانها لا توصف بالكمال الا اذا تعلقت بالمشيئه ولا يسمى تركه للفعل الذي لا يريده فقداما للصفه ولذا لا يق... عكس الكلام ليس والسكوت ولكن عكس الكلام البك صفة الكلام البك عكس فقد الكلام الباء الحرث ابكى اخرس فهذا هو النقص اما السكوت من القادر على الكلام حين شاء فنعم كما ثبت ان الله عز وجل حد حدودا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تتعدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلذلك سكت سبحانه وتعالى عن اشياء فبس السكوت صفه الكمال في موضعه وكما ذكرنا فرق بين السكوت وبين ان يكون اخرس تعالى الله عن ذلك اما صفات الذات كالبصر فعكسها العمى وعدم البصيره عدم بصر نقص مطلقا ولذا قلنا ان هذه الصفات صفات ذات لازمه لذات الله عز وجل لا تتعلق بالمشيئه لان كما لها الا تتعلق بالمشيئه فلا يقال يقدر ان يموت او يقدر على العمى يقدر ان يكون اخره ابكم نعوذ بالله هذا ضلال هذه في الحقيقه القدره يعني من لوازم صفه الحياه وصفه الكمال فلا يمكن ان تعلق صفه الحياه وصفات الكمال اخرى على القدره المشئيه يقول ان صفاته سبحانه كلها صفه كمال وفي فقدانها صفه نقص ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده وتقدم في الازليه حديث عمران رضي الله عنه في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه عن ماء وسبق الكلام عليه في هذا البدء كل خول هذا وستفلح. هل يصح اطلاق لفظ الشارع على الله عز وجل أما من جهة الأسماء الحسنة فلم يرد وأما من جهة الإخبار بالمعنى فنعم شرع لكم من الدين ما وص به نوحا وإذا ذكرت في السياق الذي يقتضي المد كان ذلك جائزا ولا بأس به الإمام بالقدر من كمال التوحيد هل من كماله أي من أصله نعم لا شك ان الايمان بالقدر اصل لا يقبل التوحيد من ذلك لا يقصد الشيخ الكمال اللي هو كمال اللي هو خلاف الاصل التقسيم لكمال واصل ده لما يكون الكلام فيه تقسيم يقصد ان ده من لوازم التوحيد يقصد ان الايمان بالقدر مكمل له لا يمكن اعتماده بدونه هو اصل بلا شك اعوذ بالله يعني لا يتصور أن يكون موحدا لله من لم يؤمن بالقدر